قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فنادوا أصل النداء رفع الصوت والعرب تقول فلان اندى صوتا من فلان أي أرفع ومنه قوله فقل تدعي وأدعو إن اندى لصوت أن ينادي داعياني وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة ينادون عند معاينة العذاب وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين إلى غير ذلك من الآيات وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات من كتابه كقوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من يوم يومئذ وما لكم من نكير وقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر والوزر الملجأ ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر وكقوله تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا والموئل اسم مكان من وأل يأل إذا وجد ملجأ يعتصم به ومنه قول الاعشى ميمون بن قيس وقد أخالص رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما يئلو أي ثم ما ينجو قوله تعالى وعجب أن جاءهم منذر منهم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار قريش عجب من أجل أن جاءهم رسول منذر منهم وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من عجبهم المذكور ذكره في غير هذا الموضع وأنكره عليهم واوضح تعالى سببه ورده عليهم في آيات أخر فقال في عجبهم المذكور قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وذكر مثل عجبهم المذكور في سورة الأعراف عن قوم نوح وقوم هود فقال عن نوح مخاطبا لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون وقال عن هود مخاطبا لعاد أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الآية وبيّن أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحدا من جنسهم وأنه لو أراد أن يرسل إليهم أحدا لارسل إليهم ملكا لأنه ليس بشرا مثلهم وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق والايات في ذلك كثيرة كقوله تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين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 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقوله تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا الآية وقوله تعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسور وقوله تعالى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا الايه وقوله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقوله تعالى فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله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 أو جاء معه الملائكة مقترنين وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من البشر في آيات من كتابه كقوله تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وقوله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي بالرسالة والوحي ولو كان بشرا مثلكم إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر متجدد فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته